Thank <laughs> you. ا ل س ل ا ت وضيالها والله ي م و ه س و ي ه ا إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م للعلوم ذ ي ن أ ح ا ل و ز ي ا د ة ل ل ذ ي ه